فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه ثم الحقه بفصل فيما يتعلق ببيان من الذي يدخل في نصوص الفضل والمدح والثواب في من اتصف بالعلم اذ ليس كل من اتصف بالعلم دخل في تلك النصوص وقد زدنا مسالتين به بالباب وليت المصنف ذكر شيئا منهما مساله الاولى فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ان العلم يعتبر وسيله الى العمل حينئذ ما كان وسيلة لا يقدم على غايته فالغايه هي المقصوده وهي افضل حينئذ كيف يفضل العلم مطلقا على العمل واجاب رحمه الله بان اطلاق القول بكون العلم مطلقا وسيلة في نظر بل الصواب فيه تفصيل العلم منه هو وسيلة ومنه هو غايه والعمل كذلك منه هو وسيلة ومنه ما هو غايه عرفنا كلامه رحمه الله تعالى على ذلك التفصيل مثلا ثانيه فيما يتعلق بحكم طلب العلم وهذا كذلك ينبغي العناية به ليعرف طالب العلم ما الذي يطلبه وما الذي يتركه وما الذي يقدمه ومن الذي يؤخره لانه ينبني على ماذا على معرفة حكم العلم وعرفنا فيما سبق ان اكثر اهل العلم على تقسيم العلم باعتبار حكم الشرعي إلى فرض ونفل والفرض منه فرض عين ومنه فرض كفايه وعرفنا فيما يتعلق بفرض العين في الجمله وفيما يتعلق به بفرض الكفايه كذلك في في الجمله ومع هذا ذلك حينئذ يوصف بكونه يكونه نفلا ومع كونه نفلا كذلك هو افضل من سائل العبادات لمن صحت له نية الطلب وابن قيم رحمه الله تعالى له كذلك كلام فيما يتعلق ب فرض العلم سواء كان عينا أو كان كفايه ونورد كلامه بحرفه رحم الله تعالى ومنهما يقبل منهما يناقش فيه رحم الله تعالى قال نقيم المفتاح في فضائن العلم مما يتضمنه بيان حكم العلم لأن من بياني حكم العلم يتبين ماذا فضله إذا عرف بكون العلم فرضا هنا بان فضله وإذا كان كذلك فلابد من بيان حكم العلم قال ما رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث انس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وعرفنا أن الحديث فيه ضعف من حيث الثبوت ولكن معناه صحيح وليس كل متن قيل في سنده ضعيف حينئذ نرمي بالمتن عرض الحاء بل قد يكون فيه من الفوائد ما ينبغي الوقوف معها طلب العلم فريضه على كل مسلمين قال ابن القيم وهذا اي هذا الحديث وإن كان في سنده حفص ابن سليمان وقد ضعفا فمعناه صحيح اذا جر على, على القاعده ان الحديث قد يكون من حيث السند مركب على يكون مركبا على سند موضوع مكذوب مسلسل بين المتهمين أو بالكذابين هنا اذا المتن لا يلزم من ذلك ان يكون الموضوع بل قد يكون ثابتا من حيث المعنى ولذلك بعضهم يذهب إلى تصحيح الحديث وقبوله إذا كان الاجماع يدل على معناه وان كان هذا لا يستقيم عند اهل الحديث لكنه مذكور عند ارباب الأصول يعني هل يصححه بالاجماع أو لا إذا كان متن الحديث معناه مجمع عليه ولكن السند ضعيف هل نقول بكون الحديث صحيحا فنقول قال صلى الله عليه وسلم لازم او لا في قولان والصواب انه لا يكون تصحيح باعتبار الاجماع لكن نقول السند ضعيف ولكن المتن من حيث المعنى صحيح لا نقول المتن صحيح نقول المتن من حيث المعنى صحيح والفرق بين العبارتين اذا قلت المتن صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال صلى الله عليه وسلم فتسند اليه القول وأما اذا قلت المتن ضعيف لكن المعنى الصحيح اني لا يجوز ان تقول قال صلى الله عليه وسلم الا على جهه الحكاية ما ذكرهه العلم ففرق بين بين الامرين قال ابن قيم وهذا وان كان في سنده حفص بن سليمان قد ضعفا فمعناه صحيح ضعفا مضعف ولذلك يفرق بين الحديث الضعيف والحديث المضعف حديث الضعيف الذي يلزم بضعفه والحديث المضعف يعني الذي قيل به بضعفه حينئذ اذا اسند المتكلم وكان ناظرا ولم يكن مرجحا فيقول هذا الحديث مضعف فاذا قلت مضعف حينئذ لا يلزم منه لا يقول ان قائلق قد ضعفت الحديث لا ما ضعفت الحديث انا حكيته بكون الحديث هذا قد قيل به بضعفه فانتبه الى عبارات اهل العلم إذا قيل ضعيف يعني هذا جزم حكمت بكون الحديث ضعيفا وإذا قلت ضعف او مضعف هنيد لا يلزم ان يكون ضعيفا عندك لكنه ضعيف عند عند غيرك والمراد بهذه الجمله أن الحديث قد ضعفه بعض اهل العلم فليس متفقا على على صحته وقبوله ولذلك قال في حفص بن سليمان هنا ضعفه لأن بعضهم قد قد وثقوا كما مر معنا فمعناه صحيح فمن حيث المعنى الصحيح طلب العلم فريضه على كل مسلم ولو لم يكن ما يؤيد هذا المعنى الصحيح الا قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكفى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكفى لان لا يصح ولن يقوم الا على ساق العلم والتوحيد لن يصح ولن يقوم الا على ساق العلم لذلك علينا يجب الطلب طلب علم التوحيد ويجب طلب علم الإيمان يكفي هذا ناهيك عن الصلاه والزكاه والصوم الى اخره فاذا وجب فيما يتعلق بالايمان والتوحيد حينئذ قلنا هذا يستقيم مع القاعده أو هو فرض من أفراد القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب قال فمعناه صحيح ثم ارد ان يبين صحه هذا المعنى فقال رحمه الله تعالى فان الايمان فرض على كل واحد الايمان بالله عز وجل بربوبيته بالالهيته باسماءه وصفاته وكذلك هذا فرض على كل اهل هل ينازع احد في هذا جواب لا فان الايمان فرض على كل واحد وهو أي الايمان ماهيه مركبه من علم وعمل وهذه الجمله تحفظها وتجعلها بإذائي المحفظه التي تجعلها فيما يكون كناشه لك لتقرر أن ابن القيم رحمه الله تعالى من نسب إليه انه يخرج العمل عن مسمى الايمان فقد كذب عليه لانه ينص هنا في هذا الموضع بكون الايمان ماهيه مركبه اذا ليس ليس بسيطا ثم قال من علم وعمل من علم وعمل اذا ما هيته مركبه يعني العمل داخل في مسمى الإيمان بخلاف المرجئه والجهميه قائلين بكون العمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح ليس داخلين في مسمى الإيمان سواء قيل بأنه داخل على جهة المجاز أو قيل بأنه خارج مطلقا قال وهو ماهيه مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل لن يتحقق الإيمان لا يتصور العقل لا يتصور وجود إيمان دون أن تعرف ما هو الايمان لو اسلم كافر ولم يعرف صلاة فتقول له صلي قم صلي ما ادري ما الصلاه صلي لا ادري ما الصلاه يمكن ان يصلي لو بقي عاما اذا لم يعلمه أحد ما هي الصلاه وما حقيقتها لما استطاع ان يصل الى إلى كيفية الصلاه اذا الإيمان فرض وهو ماهيه مركبه من علم وعمل ولا يمكن أن يتصور العقل وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم من صلاه وزكاه وصوم وحج ونح ذلك هذه واجبه على على كل مسلم من فروض الاعيان من الواجبات التي يستوي فيها العامه والخاصة ولا يمكن العلم بها او العمل بها الا بالعلم بها فصار ماذا فصار العمل فرعا عن العلم ولا يتم تحقق العبد بالاتيان بهذه العبادات الا إذا تعلمها وهل يتصور علم دون طلب هل يتصور لا يتصور علم دون دون طلب اذا العلم لن يقوم إلا على ساق العلم ثم العلم ليس بالامور التي ينام الإنسان فيستيقظ فاذا به قد علم الشريعه كلها بل لابد أن يطلب ولابد ان يسعى ولابد أن يحصل فصار العلم وطلب, وطلب العلم وتحصيله والسعي فيه صار من الواجبات باعتبار أنه قد قام عليه الواجب قال ثم شرايع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن ادائها الا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا شيء نكره في سياق النفي فيعم ادنى ما يصدق عليه انهم متعلق العلم فهو منفي عنهم اذا العلم طلبه واجب ثم هو في الأصل ماذا جاهل لأن الله تعالى خلقه على على اصله والاصل عدم العلم وليس هو العلم كذلك إنه كان ظلوما جهولا جهولا على صيغه فعود يعني كثير الجهل فالاصل في الإنسان هو الجهل ولذلك قلنا لا يقال لمن كان من الراسخين في الجهل كيف وصلتم إلى هذه المرحله رحمكم الله وإنما يقال لمن كان راسخا في العلم كيف وصلت إلى هذه المرحلة رحمك الله كذلك لا يسال الجاهل عن جهله كيف حصلت الجهل لانه هو الاصل وانما يسال العالم كيف تعلمت والا لسا الناس كلهم في التراجم الكل يترجم على لنفسه هذا العالم يترجم كيف حصل العلم والجاهل يترجم كيف حصل الجهل هذا لا قائل به عند أحد من العقلاء قال فطلب العلم فريضه على كل مسلم بناء على القاعده التي ذكرناها ما لا يتم الواجب الا به فهو فواجب ثم قال رحمه الله تعالى وهل تمكن عباده الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم هل يمكن أن يتعبد العبد بالعباده التي جعلها الله عز وجل حقه على عباده بدون العلم الجواب لا ثم قال وهل ينال العلم الا بطلبه الجواب لا اذا سلسلة مرتبه بعضها على على بعض عمل علم طلب للعلم وكلها واجب أوجب الله تعالى العمل اذا لو لم يصح الحديث ايجاب العمل دليل على ايجاب العلم اذ لا يتصور وجود وايجاد العمل إلا بعد العلم به ولا يتصور وجود العلم واتصاف العبد به إلا بعد أن يسعى فصار ماذا فصار واجبا صار واجبا من هذه الحيثيه ولذلك قرر اهل الأصول أن من الأدلة الداله على ايجاب علم كل عباده هو الدليل الدال على ايجابها مر معنا اولى قول تعالى واقيموا الصلاه لقد دل الدليل على وجوب تعلم صفه الصلاه وشروطها واركانها وواجباتها ما الدليل هذا الدليل قد لا نحتاج الى هذا النص الضعيف وانما نقول النص بذاته كما أنه أمر بصلاه حينئذ يسال العبد ما هي هذه الصلاه ما كيفيتها ما صحتها تنبني على ماذا صحتها وفسادها بماذا يكون وإذا بها ماهيه مركبه مركبه مما من, من أركان وواجبات وسنن قوليه وفعلية الى اخره هذا العلم دل عليه النص فمن شهد منكم الشهر فهل يصمه فذلك فل يصمه دل على وجوب طلب علم هذه العباده يعني كل ما يتعلق به بالصوم وقيس عليه سائر الادله فكل دليل دل على ايجابي عمل فهو بذاته دال على ايجاب العلم بهذه العباده وبهذا العمل ولذلك اجمعوا على أنه لا يجوز للعبد ان يتلبس بعباده الا بعد العلم بها ولا يمكن ان ياتي ويتحقق العلم الا بطلبه اذا وجه صحة المتن العلم فريضه طلب العلم فريضه على كل مسلم لأن الحكم هنا معلق على ماذا طلب العلم على الطلب والتحصيل والسعي حينئذ ما حكم الطلب طلب السعي ولذلك فرقنا بينه بين من يكون جاهلا وبين من يكون معرضا فرق بين النوعين المعرض الذي لا يبالي يصلي هكذا من راسه على حسب ما يرى من الناس ويصوم على حسب ما يرى من الناس هذا إن وقع في محذور لا يعذر بجهل البتة وأما الذي يسعى ولا يجد من يعلمه هذا الذي يوصف بالشرع بكونه جاهلا ففرق بين بين المساله اذا طلب العلم ليس تحقيق العلم فقط بينما السعي في طلب العلم فريضه يعني واجب والواجب لا شك أنه لابد من تحصيله يسعى لابد أن يذهب لابد ان يسعى ولابد أن, أن, أن كل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو داخل فيه من باب ماذا ايجاب الوسع فاذا كان لن يتحقق به طلب العلم إلا بأن يشتري الكتب وجب عليه الشراء الكتب إن كان مستطيعا إن كان العلم يتوقف على أو طلب العلم يتوقف على شراء سيارة أو دراجة نارية أو غيرها حينئذ نقول وجب عليه ان ان يشتري لماذا لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا طلب العلم فريضه وكل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو فهو واجب يعني واجب في الواجب ونفل في في النفل قال وهل تمكن عباده الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم الا بالعلم؟ الجواب لا. وهل ينال العلم الا بطلبه؟ جوابه اه لا بد من من طلبه. جوابه هل ينال العلم الا بطلبه؟ الا بطلبه. الجواب نعم يعني لا ينال الا بالطلب. هل تمكن عباده الله تعالى التي حقه على العباد كلهم بالعلم؟ الجواب لا لا من العلم. ثم قال بعد هذه المقدمة التي بين فيها وجوب العلم وبين فيها وجوب طلب العلم قال ثم ان العلم بالمفروض تعلمه ضربان ضربان نوعان ضرب منه فرض عين يعني يتعلق بكل مسلم وبكل مسلم ما ضابط هذا النوع قال فرض عين لا يسع مسلما جهله لا يسع مسلما جهله جهل ودفاع يعني لا يعذر فيه بالجهل لا يصح منه أن يقول انا اجهل هذه العبادة أو اجهل هذه الأركان المتعلقه بالعباده أو الشروط نحو ذلك لا يسع مسلما يزعم أنه مسلم وانه اتى بالاسلام على الوجه الحق ثم يدعي أنه يجهل ذلك لا يسع مسلما جهله هذا ضابط ماذا ضابط ما يتعلق به بفرض العين وهذه يستوي فيه العامه والخاصه بمعنى أنه لا, لا يكون من خصائص طلاب العلم ولذلك من ماخذ ما يقع الان من طلاب العلم او غيرهم أن العلم قد ظن أنه من خصائص من يتجه الى من يسمى نفسه ب طالب علم واما ما عادهم المسلمين فليس بطالبة علم لا هناك قدر هو فرض عين يجب على الكبير والصغير ومن نسميهم بالعامه او غيرهم يجب أن يسأل عن هذا العلم فإذا لم يسال عنه ووقع في محذور يعذر جوابا ومن اهم ما يدخل بذلك هو هو التوحيد وما يتعلق به بالايمان ومسائل الايمان فيجب على الكبير والصغير والذكر والانثى أن يسعىوا في تحصيل هذا النوع فلينتبه طالب العلم إلى من يكون معه من امه وأبيه واخته واخيه إلى اخره عليهم علم هو فرض عين لابد ان يتعلم ما هو التوحيد لابد ان يتعلم ما هو الإيمان لابد أن يتعلم افرادا أو حقيقة الشرك لالا يقع في الشرك لابد ان يتعلم الصلاه على وجهها والصوم على وجهه والعبدان يسعى في تعليمهم لانه واجب عليه اذا كونو ياخذ الكتاب ويخرج ويدخل ثم كانهم ليسوا بطلبه علم قل له هذا تمييز ما هو فرض عين عما هو عن غيره هذا يجعلك أنك تسوي بينك وبين غيرك في هذا العلم ان تتميز فيما يسمى بفرض الكفايه اما فرض العين هذا يسوي فيه كل مسلم فإذا تعلمته وجب عليك ان تعلم باك وامك واختك إلى اخره فاذا جلس حي ندى لابد من من طرح هذا المسائل معنى التوحيد لماذا خلقت ما يتعلق به بالشرك انواع الشرك القولية والاعتقاديه انواع البدعه ونحو ذلك كل ذلك مما يتعين على العبد تحصيله وتعليمه مر معنا في المسائل الاربعه العلم والعمل والدعوه والصبر قلنا الدعوه قد تكون واجبة والعمل قد تكون واجبه والعلم قد تكون واجبه وقلنا الصواب ان مراد المصنف رحمه الله شيخ الاسلام محمد الوهاب ان المراد بالعلم العلم الواجب بخلاف من عمم واراد بالعمل العمل الواجب واراد بالدعوه الدعوه الواجب اذا من الدعوة ما يجب عليك ابتداء فلا يحتاج الى أن ينتظر حتى ينتهي من من العلم بل لو تعلم من اصول ثلاثه على وجهها وجب عليه أن يحكيها لمن حوله ولا يلزم من ذلك أن يصعد منبرا او ان يفتي الناس من الدعوه ما هو كشان الصلاه عين يجب عليه أن يعلم قال هنا ثم ان العلم بالمفروض يتعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو انواع اربعه النوع الاول علم أصول الإيمان الخمسة انتبه هذه مهمة جدا لتعرف انت ماذا تطلب كيف تسير وكيف تعلمه العامه أما الخاصة هذا امر اخف تعليم العامه يكون مبنيا على ما يتعلق بهم فرض العين لا تعلم ما يتعلق بفرض الكفايه انما تدعوهم إلى ما هو فرض عين قال النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما المراد بهذه الاركان والاصول معانيها كذلك ما يتعلق به ما يدخل المرء في الإسلام وما يخرجه منه لأن الانسان قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام ويعيش صباح مساء وهو اشد كفرا من اليهود والنصارى ولا يدري صحيح ونملأ سلمون قد يعيش قد نختصرها قد يكفر ولا يدري قد يقع في الكفر ولا يدري ولا يعلم اذ لا يشترط في الكفر قصد الكفر هذا باتفاق اهل السنه والجماعه انما اشترطه الجهميه ومن نحوهم من المعاصرين لا يشترط في الكفر قصد الكفر بمعنى انه لو سجد لصنم ويعلم أنه محرم لكن لا يزال انه يكفر فسجده يكفر او لا يكفر إن اشترطنا القصد حينئذ لا يكفر حتى يريد الكفر يريد ان يكفر هذا لا قائل به لانه يحصل الكفار فيما هو نوع واحد كفر العناد هذا ليس عند اهل السنه والجماعه بل هو متعدد كما مر معنا حينئذ لا يشترط ماذا قصد الكفر بل إذا علم أنه محرم ففعله عنيدا كفرا بالله العظيم ولذلك قد يقع في الكفر وهذا محل وفاق ذكر ذلك شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى وياتينا ان شاء الله تعالى في محله انه قد يقع في الكفر ويموت على الكفر وهو لا يدري لماذا لانه لا يشترط قصده الكفر ولذلك قال الله عز وجل فيما هو خطاب للصحابه ان تحبط اعمالكم وانتم لا لا تشعرون هذا يدل على ماذا يدل على على ان احباط العمل قد يحصل للعبد من حيث لا يدري ولا يكون احباط العمل الكل إلا بماذا إلا بالردة عن, عن الإسلام اذا انتبه لهذه القاعده علم اصول الإيمان الخمسه الإيمان بالله هذا فرض عين وما يتعلق به من الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات على وجه الاجمال على وجه الاجمال فالذي يتحقق به الإيمان ويصدق على العبد انه مسلم بإيمانه بهذه المذكورات الخمس الأصول هو الإيمان الاجمالي الايمان الاجمالي واما التفصيل فهذا متعلق بالعلم فان علمه وجب عليه أن يؤمن وان لم يعلمه حينئذ لا يكون ناقضا لاسلامه قال ابن القيم فان من لم يؤمن بهذه الخمسه لم يدخل في باب الايمان لا يكون مؤمنا لا بد ان يأتي بهذه الخمسه ولا يستحق اسم المؤمن ولا يقال فيه مؤمن قال الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يكفر فقد ضل اذا حصل له الضلال بماذا بسبب كفره قال نقيم رحمه الله تعالى ولما سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قال صدقت صدقته اذا هذه الأصول مما يستوي فيه العامة والخاصة فالعلم بها مقدم على العلم بغيرها وتعليمها للناس واجب عينيون مقدم على غيره من الواجبات العينية تعليم الناس ما يتعلق بالتوحيد مقدم على ما يتعلق بالصلاة والزكاه والصوم والحج نحو ذلك لماذا لان العلم بالتوحيد اكد من العلم به بغيره مما هو دونه ولو كان من أركان الإسلام المعلومه قال فالايمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها اذا كيف يؤمن بهذه الأصول؟ لابد أن يعلم ولا يمكن أن يعلم دون طلب وتحصيل اذا لابد ان ان يحصل لا بد ان يحصلن فاليمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها فهي واجبه متحتمه باجماع اهل العلم فالعلم بها واجب متحتمون باجماع اهل العلم عناد ولا علم الا الا بطل علم هذه الأصول واجب متحتمون باجماع اهل العلم كلها اجماع عليها النوع الثاني علم شرائع الإسلام وهو ما دون المعتقد مما يتعلق بالاركان الاربعه وما كان في حكمها علم شرائع الاسلامي واللازم منها علم ما يخص العبد من فعله كما مر يعني لا شك ان الزكاه ركن من أركان الاسلام الذي عاش حياته كله لا يملك نصابا يتعلم الزكاه لماذا صحيح لا يحتاج ان يتعلم الزكاه صار من فروض الكفايه وليس من فروض الاعيان لكن الذي عنده مال وجب عليه وكان النصاب وجب عليه أن يتعلم ها الزكاه وانصبتها ومخارجها ونحو ذلك اذا ما يخص العبد هو الذي يتعين عليه ان كان جرى اهل العلم على الاطلاق ولا اشكال فيه لان المستثنى قليل مستثناه كان كذلك فيطلق كان خمسه الاربعه الى يجب تعلمها فالاستثناء حينئذ نكون باعتبار الشخص الذي لا يملك مالا وكذلك لو اسلم وهو مريض لا يقدر على الصوم يجب عليه تعلم الصيام لا يجب انما يجب عليه تعلم بدل الصوم ما الذي يكون في حقه قال علم شرايع الإسلام واللازم منها الذي يتعين على العبد ليس مطلقا منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء هذا لم ياتي في حديث جبرين ولا غيره وانما هو مما يترتب اولا جاءت نصوص منفكه وثانيا عرفنا ان الامر بالماهيه المركبه أمر بكل أجزائها صحيح الأمر بالمهية المركبه أمر بكل اجزائها ولا شك ان الصلاه باجماع لا تصح الا به بطهاره اذا يجب ان يتعلم الصلاه وما لا تصح الصلاة الا الا به ومن ذلك الطهارة فيجب ان نتعلم الطهاره الصغرى والطهاره الكبرى واحكامها لاقيض هذا علم عام يسوي فيه عامه المسلمين فليس من خصائص طلاب العلم كما قد يظن بعض الناس إذا طلب هذا العلم يظنه ان عن الناس وانه لا ذاك مقصر والا في التمييز عندما يكون بين الطالب العلم وغيره هو في تفاصيل هذه المسائل مما لا يحتاجه العامة ثم في النوع الثاني وهو فرض الكفاية وما زاد على ذلك من من النفر والا فالتمايز بين الناس لا يكون في فيه فضيله العلم لا يكون فيما هو مشترك في ما هو مشترك قال كعلم الوضوء والصلاه والصيام والحج والزكاه وتوابعها وشروطها ومبطلاتها كل ذلك من علم الشريعه شريعه الإسلام التي يستوي فيها العامه الخاصة وهو من فرض العين من فروض الاعيان ولا يسع مسلما جهله البتة لو, لو قال وهو يعيش بين المسلمين فصام جاء الصوم حينئذ جامع اهله من هذا رمضان ما حكم الصوم قل باطل قل انا لا ادري قل ينفعه لا ينفعهم لكن لو كان يعيش في باديه ولو سعى وبذل لم يستطع ان يعلم احد لم يجد من يعلمه يعذر نقول نعم يعذر نعذره بالجهل وأما من يعيش بين اوساط المسلمين يقول لا ادري يقول لا دريت ولا تليت لا بد ان تطلب العلم في هذه المسائل لا بد ان تسعى حينئذ تفريطك هذا يعتبر اثما النوع الثالث علم المحرمات الخمس هذا من فروض الاعيان علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهيه يعني اجمعت عليه الكتب وما جاء به الرسل أجمع عليه الرسل وكذلك أنزلت به الكتب علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهيه وهي المذكوره في قوله تعالى قل انما حرم انما على صيغه حصر انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني القول على الله بلا علم يعتبر من الأمور المحرمه في كل شريعه فينتبه طالب العلم لا يتفوه بكلمه يفتي ويريد ان يكون له منزله عند الناس وما يقع في هذا المحاط قد يتنزه طالب العلم ان ينظر الى امراه اجنبيه وحق له ذلك مامور لكن اذا جاءه السفتيه فاذا به يمد عنقه قال أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابن قيم رحمه الله تعالى فهذه محرمات على كل أحد دون تفصيل في كل حال على كل لسان على لسان كل رسول هذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط شرك ليس فيه ضروره وليس فيه مصلحه وانما الشرك محرم بكل حال من الاحوال لا تدخله لا نقول الضروره تبيح المحرمات ليس منها هذه المذكورات وانما الذي جاء التنصيص عليه في الشرع هو الاكراه وما عداه فيبقى على الاصل ولذلك قال الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان بهذا القيد ولو لم يطمئن قلبه دخل فيما قبل الا كذلك وللاستثناء معيار العموم اذا الاحوال التي تعتري العباد اكراه ضروره مصلحه راي عاطفه هوا حزب الى اخره هذه احوال لم يستثن الشارع إلا الاكراه فقط وإذا قلنا هذه مسألة من مسائل الشرك الأكبر حينئذ لا تباح من جهتي من جهه ولا من جهه المصلحة ومن هنا قال أهل العلم أن المشاركة في الديمقراطيات هذه وكذلك البرلمانات انها من الشرك الأكبر ولا تباح هذه إلا إذا كان ثم اكراه اما دعوه الضروره ليست مبيحه لش... لان هذا شرك اكبر بس كذلك هذه التشريعات ما يسمى بالبرلمان أو مجلس الشعب او التاسيس الى اخره هذه انصح التعبير مطبخ لل قوانين الوضعيه وهذا شرك اكبر تحكيمه والتحاكم اليها هذا شرك أكبر اذا وسائلها الاصل انها ملحقه بها فالولور في مثل هذه لا يباح إلا بالاكراه وليس عندنا اكراه بقي ماذا بقي ضرورة دخلت في الاصل وهو التحريم اذا الشرك لا يباح بالضرورة اذا لا يقال بأن جواز دخول البرنامات لاجل الضروره لان الشرك لمرد لمرد الشارع فيه بكونه لضرورة يباح كذلك ما يتعلق بالمصلحه مراعاه المصالح هذا لا يكون فيما كان تحريمه مطلقا في كل شريعه من الشرائع وهذا الذي عنه ابن القيم رحمه الله تعالى من هنا تأخذ القاعدة وتبحث هل الشرك وتدخله الضروره ام لا و ابن القيم هنا وفي غيره وكذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى قد جمعته لو قال كثيرا في هذه المساله يرى انه اطباق اهل العلم على أن الشرك لا يبح بالضروره وانما لو ابيح في الظاهر من القول فيما يتعلق به بالاكراه فقط الا من اكرهه وقلبهم مطمئنين بالإيمان اذا نقيم هنا رحمه الله تعالى يقول لا تباح قط مطلقا في كل حال ولكل شخص لا يقال بانها مباحه لكذا وكذا هذه اجتهادات مقابله للنصوص يعني هذه الاجتهادات تسمى ماذا فاسدة الاعتبار هذا الاجتهاد نفسه فسيوصف بكونه عند الصلي فساد الاعتبار لانه في مقابلة نص ثم من هم الذين يجتهدون هذا يحتاج الى نظر آخر قال ولهذا اتى فيها لا تباح قط ولهذا اتى فيها بانما مفيده للحصر مطلقا دون قيد دون دون قيد وغيرها محرم في وقت مباح في غيره في وقت مباح في غيره غيرها غير هذه المذكورات قال محرم في وقت يعني دون وقت مباح في في غير هذه محرمه لكن اذا جاءت المخمصه جاءت الضروره اذا الشرك ليس فيه ضرورة الميت فيه هي ضرورة كالميته والدم ولحم الخنزير ونحوه الشرب الخمره هذه تدخلها ماذا الضرورة فإذا اضطر إليها المسلم ابيحت له وصارت طيبه على الصحيح ليس خبيثة صارت طيبه لكن ما قبلها من المذكورات الخمس هذه المحرمات علم المحرمات الخمسه هذه لا تباح بالضرورة البت قال فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المطلق يعني من كل من كل قيد النوع الرابع علم المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما على جهة الخصوص وعلى جهة العموم قال والواجب في هذا النوع معاملة مع الناس بيع وشراء ونكاح وطلاق إلى اخره هذا النوع لا يكون واجبا على الجميع الذي لا يرغب في النكاح يتعلم النكاح لماذا الذي لن يطلق ولا يحدث نفسه ولم يهم بذلك يتعلم مسائل الطلاق لماذا لا يسأل عن الطلاق ولا يسأل عن احكام النكاح الذي لا يبيع ولا يشتري تجارة لا يحتاج الى مسائل الربا الى اخره يعني من الذي يحتاج الأمر الضرورية كالخبز ونحو لا يحتاج ان يعرض مسائل الربا والصرف ونحو ذلك اذا يختلف اختلاف الاشخاص الذي يريد النكاح يتعلم يسأل النكاح الشرعي النكاح البدعي الباطل والذي يريد الطلاق كذلك يسال قبل ان يطلق وعما اذا لم يريد لا يجب عليه أن يسأل هذا يسمى احكام أو علم احكام المعاشرة والمعامله التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما قال والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم ليس سواء فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته يختلف ان توال في بيتك وليامر عليك من الواجبات مع اهلك وابنائك ليس كالواجبات على ولي الأمر يختلفان هذا ولي امر وانت ولي امر لكن الواجب يختلف من شخص الى شخص وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم احكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه يعني البيع والشراء قد يكون لتجارة كالتجار يبيعون ويشترون اذا لابد ان يتعلموا احكام البيع اما الذي لا يشتري الا ما يحتاجه لبيته هذا لقد لا يحتاج الى كثير مما يحتاجه غيره ففرق بين النوعين قال وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد الاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول يعني هذا وإن كان لا ينضبط لكن لابد من اعتبار ماذا ثلاثة أصول لابد من اعتبار ثلاثة أصول وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك يعني ما يفعله هؤلاء الذين لا يمكن ضبط علمهم نقول ما يقع منكم وما يقع عليكم للعلم إما اما اعتقاد واما فعل واما ترك اما حكم الاعتقاد فيختلف وأما حكم الكف والترك فهذا يختلف وكذلك حكم العمل لكن الجنس الذي يجتمع فيه الأمور التي لا تنضبط الاعتقاد فإذا كان اعتقادا وجب عليكم ان تعتقدوا عناء فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه لابد بد يكون الاعتقاد مطابقا للحق في نفسه وكذلك الواجب في العمل معرفة موافقه حركات العبد الظاهرة والباطنه الاختيارية هذا احتياطا عن الاضطراريه للشرع امرا واباحه إن وقع منكم اعتقاد فلابد ان يطابق الواقع ان يطابق الحق في نفسه وإن وقع منكم عمل فلا بد أن تكون هذه الحركات مطابقة للشرع اباحه وامرا والواجب في الترك تترك ماذا معرفه موافقه الكف والسكون لمرضات الله يعني إن عملت فاعمل لمرضات الله وان كففت فكف عن شيء يرضي الله هذه قواعد عامه لا تفيد علما خاصا وإنما يقال للعامي وغيره في مثل هذه المساله لا تنضبط ان حصل اعتقاد فلا بد يكون موافقا للحق لكن ما هو ذا نوع اعتقاد يختلف باختلاف الاشخاص وكذلك إن حصل منك عمل وفعل وحركة لا بد ان تكون مطابقه للشرع اذا رددناه الى ماذا إلى الشرع لا يستفاد حكم تفصيلي من هذه القاعده العامه وكذلك ما يتعلق بالكفي قال والواجب في الترك معرفه موافقه الكف والسكون لمرضات الله وان المطلوب منه ابقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب هذا المراد بالكف يعني المرأ إذا اذا حرم الشارع شيئا ما فما المطلوب من العباد الكف هو مدلوله لا تفعل كف عن كذا وما المراد بالكف اصحاب العدم إذا قيل لا ترابي وانت لا ترابي اذا استصحب اكونك ماذا لا ترابي هذا المراد به ان اردت ثوابا فانوي أن عدم الربا هنا طاعة لله عز وجل والا فانت سالم من الاثم فلا يتحرك في طلبه او كفه عن فعله على الطريقتين في الطلب والكف لا بد يكون في الفعل والعمل والاجاد لما يرضي الله لما يرضي الله الزوجه ولا بد يكون كذلك في الكف والترك ما يرضي الله الزوجه يعني الاجاد يكون طاعة والكف كذلك يكون طاعه وهذا انما يكون اذا صاحبت النية الصحيحة قالوا قد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان علم حركات القلوب والأبدان يعني ما يتعلق به باعمال القلوب وهذه من فروض الاعيان التي هي داخله في الايمان بالله داخل في الإيمان الايمان بالله لان من الايمان بالله أن يتعلم خشيته جل وعلا ومحبته والاخلاص له ورجائه وطمع في ما عنده الى اخره وهذه لا يمكن ان يحصلها الا الا بالعلم ولذلك من اراد اقامه نفسه وتهذيبها وتهذيبها على سنن الشرع ليس على قواعد التصوف ونحوه وانما على قواعد الشرع والشريعه واتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يتعلم لابد ان يعرف ما الاخلاص مر جاء ما الخوف خشيه متى متى تحقق الوصف بالخشيه بقلبه ومتى لا يتحقق لا بد من علمه وجاءت بها الشريعه شريعه كاملة كما انه وفت حق العباد فيما يتعلق بأبدانهم الامور العملية كذلك ما يتعلق به بالقلب بل ما يتعلق بالقلب آكد مما يتعلق به بالجوارح وابن قيم رحمه الله تعالى له عباره جميله شيقه في هذا فيما هو تفاضل بين الواجبين يعني القلب عليه واجب والبدن عليه واجب ومر معنا من القواعد المقررة في باب الإيمان أن العمل الظاهر فرع عما ما في في القلب إذا صلح الذي في الجسد القلب الذي يكون في القلب حينئذ صالح الجسد كله اذا هذا فرع وهذا هذا اصل ايهما اكد من الاخر لا شك ان الاصل اكد من من الفرع فدل ذلك على أن اعمال القلوب والعنايه بها والنظر فيما يتعلق بها هذا كان علما يدرس يقراونه لعلم لكن في هذا الزمان صار في قبر كان لا يقرا حتى طلاب العلم بانفسهم يتجنبون هذه الكتب لانه شاع أن من من يتكلم في هذه المسائل أنه فيه نزع التصوف وأنه يخشى منه وانه انه هذا جهل عظيم ادى بي, بي اولا خلو المجالس عن عن هذه الكتب التي كانت تقرا وكذلك ادى لا كون الطالب العلم يكون بعيدا عن هذه الكتب ثم لو قرى اذا لم يحسن اختيار الكتاب حينئذ قد وقع عنده شيء من الخطا وكذلك يقرا الغزالي احياء علوم الدين ماتت علوم الدين يقراه حين وقع في ماذا يكون صوفيا من حيث لا يشعر فإذا جوزنا ان يكون كافرا من حيث لا يشعر فلا ان يكون صوفيا من حيث لا يشعر من باب اولى أو احرى فينتبه طالب العلمين من هذه النزعات والنزغات قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجمله علم حركات القلوب والابدان وأما فرض الكفايه اذا هذه أربعة انواع داخله في فرض العين ما يتعلق بالتوحيد ومتى يكون موحدا ولابد من العلم بنقيضه وهو الشرك بالله تعالى بي نوعيه ثم ما ذكره من المسائل المتعلقه باحكام الشرائع وكذلك ما يتعلق بعلم أحكام المعاشرة والمعامله وكذلك علم اصول المحرمات قال واما فرض الكفايه الذي هو النوع الثاني فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا كما يقول قيوم رحمه تعالى القيم هنا نازع في الإطلاق الصلاح المشهور وهو أن ما سوى ذلك فهو فرض فرض كفايه كانه يقول لا يوجد من علم ما هو فرض كفايه لكن ان قيل بوجوبه وهو لا ينازع في الوجوب وانما لا يسميه فرض كفايه لا ينازع في الوجوب قلوا واجبا لكن لا يسميه فرض كفايه بناء على أن فرض الكفايه يتعلق بعموم الأمة ثم اذا فعله البعض سقط عن عن الاخر هو يقول لا لم يتعلق بعموم الامه فحينئذ إذا وجب يكون على قاعده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلا نقول علم لسان العرب من فرض الكفايات وإلا لقلنا يجب على الأمة كلها أن تكون ماذا نحوانا صرفا وبيانا الى اخره فاذا فعله البعض قطعا على الاخر وانما نقول ماذا نقول من أراد علم الشريعه فان اراده على أن يكون مجتهدا تعين عليه ماذا علم لسان العرب حينئذ نكون من ماذا؟ يكون من الواجبات المترتبه على المقاصد الواجبه باعتبار وسائلها وسائل احكام المقاصد حينئذ يكون الوجوب هنا أخص من الوجوب الاعم الذي يسمى بفضل الكفايه كما ذكرت لكم ان هذه مناقشه فيه في الاصلاح ثم هو لم لم لم يكن كعادته فيما اذا اراد اذا اذا اراد ان يخالف اتى بي بالاقوال والادله إنما ذكر ضابطا عاما ينظر فيه قال واما فرض الكفايه فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا فان كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا وهو كذلك لماذا لان هذه المساله جاء النص فيها طلب العلم فريضه مثلا ان صح عند بعض محسن وبعض مر معنا المزي وكذلك الحافظ ابن حجر ذهبوا إلى أنه حسن لكن ما جاء فيه بيان فاذا كان كذلك فمرده حين لا لي الاجتهاد فاذا اجتهد بعض اهل العلم وراوا ان علما ما هو فرض كفايه حينئذ لا اشكال فيه لان الاجتهاد هنا سائغ ليس فيه مخالفه لي لنص وكل اجتهاد لا يخالف نص الاصل فيه انه يبقى على على اجتهاده ولذلك قالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد لا في مسائل خلاف تلك مختلف فيها وقد تكون مخالفه للنص كذلك الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد الاخر القواعد المتعلقة بالاجتهاد قال فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب فيرى ان علم الطب هذا من فروع الكفايات وعلم الحساب وعلم الهندسه والمساحه يعني العلوم الدنيويه هذا هو الشائع عند أكثر اهل العلم هو الشائع عند أكثر اهل العلم ان العلوم الدنيويه التي تتعلق بها مصالح الأمة انها من فروض الكفايات وهذا اقرب إلى الصواب مما ذهب اليه ابن رحمه الله تعالى لماذا لانه إذا تعلق تعلقت المصلحة بعموم الأمة عين دفع المفسده هذا واجب على الجميع واذا لم يتحقق إلا بأن يترشح بعضهم لدراسه فن الماء حينئذ نقول ينطبق عليه حد فرض الكفايه فما المانع أن يقال بانه لانه فرض كفايه فإذا كان كذلك حينئذ نقول ثم مفاسد خاصة تتعلق بزيد من الناس وثم مفاسد عامه تتعلق بسائر الأمة فإذا كان الناس إذا لم يجدوا طبيبا لسيه فيما والمثال يتضح فيما يتعلق بالنساء ومن في حكمهم حينئذ نقول إذا لم يكن ثم طبيب ما المفسدة المترتبه هل هناك مفسده قلنا نعم هناك مفسدة تتعلق بمن بزيد أو بمفسده عامه بالامه ثان لا شك ولا يمكن دراء المفسده إلا بماذا بايجاد من يكون أهلا لتعلم هذا الفن اذا ضابط فرض الكفايه اقرب من انطباقه على مثل هذه الفنون والعلوم مما ذهب اليه منقي رحمه الله تعالى قال وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحه والحياكه والحداده والخياطه ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين المنطق هل هو فرض كفايه او فرض عين مره معنا بحثوا فيه في السلم وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحه ايمان المقلد هذا باطل لا شك ان ايمان المقلد لا يصح قلنا الصواب انه يصح بالاجماع السلف على ذلك ما حكينا كلام اهل العلم ومن اشترط النظر في في هذا ليس على جاده السلف وانما ذكره شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى في بعض الافراد إذا لم يكن عنده شبه رجل شيعي فاسلم حينئذ يقال له أنظر ويستدل له بكذا وكذا إلى اخره هذا خاص ليس بحكم العام لكن الحكم العام المطرد لا يقال الناس انظروا او اقصد الى كذا او شك الى اخره هذه من اقوال اربابي اهل البدع واما اهل السنه والجماعه فهم مجمعون كما حكى غير واحد الاجماع على أن من دخل في الإسلام بل يدعى كافر اول ما يدعى إلى أن نطق بالشهادتين فإذا نطق بالشهادتين حينئذ حكمنا عليه بكونه مسلما فيطالب به بلا قال وكل هذا هوس وخبط يعني من ادخل علم الطب والهندسه وكذا الى اخره في فرض الكفايه فهو من الهواسي والخابطي هوى بفتحتين طرف من الجنون طرف من من الجنون وخابط ومنه قيل خبط عشو و هي التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا وفي قول هذا نظر كونه يعني يحكم هكذا جزافا أن هذا خبط عشوائي وانه هوى وسنه فيه في خلل ليس بصواب ولا يقبل منه رحمه الله تعالى هذا لانه لم يحكي دليلا من الشرع واذا لم يحكي دليلا من الشرع فكل قول لا يبنى على دليل فهو الهوى والخبط وانما الأقوال التي تكون مصانة محفوظة هي الاقوال التي تستند على كتابنا وسننا ولذلك قلت لك سابقا نقيم هنا في هذا الموضع لم لم يحرر المساله كعادته لم يسمي اقوالا ولم ينقل ولم ياتي به بادله من كتابنا او سننا انما هو راي واذا كان رأيا حينئذ هذه المسائل مما يقع فيها اجتهاد واما يقع فيها خلاف فلا اشكال أن من قال بكون فرض كفايه يدخل في علم الطب انه اقرب ممن قال انه لا يدخل فيه فواهني لذرفه بهذا النضال قال فلا فرض الا ما فرضه الله ورسوله وهذا حق لا فرض الا ما فرضه الله ورسوله لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله لا حلال الا ما حلله الله ورسوله لا حرام الا ما حرمه الله ورسوله هل احد ينازع في هذا هل ينازع في هذا وانما هل الواجب يدخل فيه علم الطب او لا هذه محل اجتهاد وعما الفرض كونه اذا لم يفرض إذا اذا اعتقد بكون علم الطب فرضا حينن يعتقده لماذا لدليل لصحه صحه عنده ثم قال فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم ان يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو هايكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا رحمك الله هل أحد قال من اهل العلم هذا ان المسلم كل مسلم يجب أن يكون طبيبا مهندسا نجارا الاخره يجتمع في واحد هل أحد من عقلاء المسلمين فضلا عن العلماء قال بهذا القول جاوبوا لا وانما هذا على جهه التقدير والاعتبار وفرق بين أن يطالب الشخص بان يدخل في ما هو علم بالفعل وبين أن يكون صالحا فرق بين بين مسلتين قال فإن فرض الكفايه كفرض العين في تعلقهم بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنايع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركه بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا وعلم ان هذا القول لم يقل به عاقل فضلا عن طويل بعلم فضلا عن عالم وانما قدروه اعتبارا لماذا لكون أهل العلم جرو على قاعدة وهي انه قد يتسامحوا في التعبير في بعض المسائل ادخالها في الصلاح لالا تشقق الصلاحات بدلا من أن يزاد الصلاح ثالث او رابع حينئذ قد يتسامح في ادخال بعض الأفراد في مصالح فنقول علم لا يخرج عن كونه فرضا او نفلا ثم الفرض لا يخرج عن كونه فرض عين أو كفايه اذ لا يوجد عند اهل الأصول إلا هذان النوعان اما فرض عين أو فرض كفايه فادخاله على وجه الاعتبار أمر اعتباري أن يكون المخاطب به جميع الامه لدفع الضرر عنهم فإذا كان كذلك فيجب على جميع الامه أن يدفعوا ضرر عنه كما أنه يجب على جميع الامه أن تدافع عن شريعه الله عز وجل فاذا تركوا اثموا واذا ارادوا ان يدافعوا لابد أن ينتصب بعضهم فيتعلم اذ لا فرق بين لا فرق بين المسلتين لا بين مسلتين قال فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفايه صحيحا لان فرض الكفايه يجب على على العموم قال ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوية تعلمها فرض كفايه لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وهو حق وقال شيخه رحمه الله تعالى التيميه في مواضع عديدة أن تعلم لسان العرب من فروض الكفايات واذا أطلق هذا القول لا يعنى منه أن كل مسألة قد لا تخدم الكتاب والسنه انها ماذا ان داخله في هذا الحكم هم لا يعنون هذا وإنما يطلقون القول على جهه الإجمال وما يدينا في التفصيل لا يقال لطالب العلم كل تعريف للفاعل يجب ان تقف عليه وانما إذا حصل تعريف الفاعل بتعريفه أو تعريفين انتهى الامر كذلك اذا وجب عليه أن يعرف ما هو الفاعل ليميز الاعراب فيما يتعلق بكلام لا يعز زوجا ولم يلزمه أحد بالتا من العقالة فضل عن اهل العلم أن ان يقف على كل تعريف وان يقف على كل قول وراي دخل وانما في الجملة فيما يتعلق بهذا العلم هو فرض كفايه وهو حق ولا ينبغي النزاع في ذلك البتة ونص على ذلك شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى واوردنا كلامه مرارا في شرح المقصود وبغيله قال ومن الناس من يقول تعلموا اصول الفقه فرض كفايه وهو كذلك ولماذا النزاع لأن العلم الذي يعرف به الدليل لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبة وكيفية الاستدلال وهو صحيح اذا لسان العرب تعلمه على الصحيح ولا ينبغي المنازع فيه في جهة جهه التفاصيل انه من فروض الكفايات لانه يتوقف على بالاجماع فيه بالاجماع انه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنه وما توقف عليه فهم الكتاب والسنه فهو واجب ولم يقل أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا ولم أشر إليه في كلامي أيضا انه يجب كل مساله أن تقف عليه ولذلك إذا حفظت الفيت من مالك فكذلك عن سال الفيات ما قلنا كل الفيت لابد ان تحفظ وكل مساله لابد ان ينظر فيها وكل شرح الى خله وانما تنظر فيما يقوم هذا الفن عندك واذا كان كذلك فحينئذ لا ينبغي النزاع في ذلك قال وهذه الأقوال يعني فيما يتعلق بتعلم لسان العرب واصول الفقه وان كانت اقرب الى الصواب من القول الاول بل هي عين الصواب ليست هي قريبة من الصواب بل هي عين الصواب هذا هو الحق وهذه الاقوال وان كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل احد وهذا معنى كونها فرض كفايه يعني ليس عمومها ليس وجوب عاما على كل احد وكذلك انما نخاطب طالب العلم لا مخاطب أمي ولا ابي تعلم النحو ولا ولا الصرف ولا الباء نخاطب طلاب العلم وليس كل طلاب العلم وإنما طلاب العلم الذين عندهم رغبه في الوصول إلى مرتبة معينه وهي التفقه على الوجه العام لأن يكونوا من حافظه الشريعه الذابين عنها من المرجعين لا من من المرجحين لا من المقلدين حينذ يتعين عليه أن يكون عالبا بهذين العلمين علم اللغة على جهه التفصيل النحو الصرف والبيان وفقه اللغة وكذلك علم اصول الفقه وليس المراد ان كل مساله فهي فرض كفايه وفرض عين هذا لم يقل به احد من من اهل العلم وهذه الاقوال إن كانت اقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي عم وجوبه كل أحد وهو علم الايمان وشرائع الاسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فان توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به لكن هذا فيه في قصور يعني التعبير بكون من باب ما لا يتم الواجب الا به طب اذا تركه هل تأثم الامه او لا ان قلنا بانه مبني على قاعدة ما لا يتم الواجب فواجب حينا قد لا ناثم واذا قلنا بانه فرض كفايه اثمنا والثاني اصح واقرب الى الى الحق مما ذكره رحمه الله تعالى قال ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضله لا يفتقر أو لا يفتقر معرفه الخطاب وفهمها إليها قال فلا يطلق القول بان علم العربيه واجب على الإطلاق لا نقول يعني أنه واجب انه فرض كفايه والصواب انه نقول بأنه فرض كفاية على الإطلاق وهذا لا يفهم منه عند اهل العلم أن كل مسألة على خصوصها أو بخصوصها انها فرض كفاية وانما اراد به الجمله لماذا لأن المقصود من تعلم هذين العلمين هو تحصيل الملكه والملكه لا تكون ببعض العلم دون بعضه يعني لا يقول النقائل اذا هذه المسألة اقلب كتب النحو اذا هذا الباب لا نحتاجه يا شيخ نتجاوزه الباب الاخر نحتاجه بعضه الباب الثالث كله الى اخره صار ماذا صار بالانتقاء هل هذه طريقه تنمي في الطالب ملكه عدم النحو الجواب لا متى يكون عنده ملكه أو تتكون عنده الملكه إذا كان عالما وشاربا للعلم وهذا الذي يحتاجه الناظر المجتهد فإذا قيل بانه ليس كل مساله واجبه قل نعم لكن العلم بها يختلف بمعنى أنه يمر عليها ويقرأها ويفهمها ثم إذا كانت الحاجه إليها ليست ماسه يتجاوزها وإذا كانت الحاجة اليها ما سيشبع البحث فيها وأما أنه ينتقي هذا نحتاج إلى كتاب خاص وإذا كان كتابا خاص حينئذ يكون ممزقا لانه سيختار القول الذي أو القاعده التي نحتاجه طيب هذه القاعده تنبني على شيء آخر فاذا كان الفاعل يقع مثنى إذا لابد ان نعرف كيف يثنى المثن وإذا كان يقع مجموعا إذا لابد ان نعرف كيف كيفيه الجمع وانواع الجمع اذا مبني بعضه على بعض ولن يتحصل طالب العلم على الملك إلا بدراسة الفن بكامله وما يذهب ابن القيم هنا هذا ليس كذلك وليس هو على طريقة العلم الناص وهو كذلك يخالف هذا لانه إذا جاء في مسائل مما يقال بأن لا تنبني عليه مسائل شرعيه فاذا به يشبعها بحثا يصيبكم من الدهشه ما يصيبكم لما ترى لما ترى من قيم يبحث مسائل فرعية عند عند النحات بل جاء في موضع في مدارس الشكي قال الظاهريه النحات يعني قسمهم إلى قسمين ظاهريه وأصحاب معاني وهذا لا يكون الا إذا, إذا كانت عند الطلاب ملكات وإذا كان كذلك فلا فلا يلتفت الى هذا القول رحم الله تعالى ونحن نحب المقيم ونجله ولكن هذا كلام انا قراته من اجلي الا يقال اني تركته عمدا لانه يخالف ما ادعو اليه لكن ناتي به وننتقده والحجه فيه في إصابة الحق ليس كل ما قال مقيم فهو صواب ولذلك شيخنا ابن تيميه رحمه الله تعالى لما سئل عن لو لو فقال انا بعيد عن النحو فكتب تسعه او 19 ورقه و19 ورقه من حفظه وهو نسيا النحو بعيد هذا يدل على ماذا على انهم كانوا يعتنون ولذلك يقراون كتاب سيبويه شغل سلام قرئه بنفسه وانتقده في أكثر من 80 موضعا فدل ذلك على أن العناية بالنحو بهذه الكتب المفيده وكتب الكبار هو الاثر وما يذكره ابن قيم رحمه الله تعالى في المفتاح وعلق عليه بعض المحققين أن هذا هو الفيصل الذي يشبع طلاب العلم لاخر كلام الجهل والحماقه هذا كله نقول يوزن بميزان الشرع وميزان ما عليه العلم فإذا كان كذلك قوبل فان لم يكن كذلك موافقا للصواب حينئذ نقول هذا القول لا يصح ولو قاله ابن قيم رحمه الله تعالى اذا قوله وأما ما عداه فان توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به يعني لا نقول علم لسان العرب واجبا على المسلمين أن يتعلم لكن زيد من الناس اراد التفسيد يجب عليك انت فقط طيب اذا لم يريد أحد من التفسير ماذا نصنع نبقى في اشكاله ما حكم الناس إذا تركوا تعلم الشريعه قل اثم كلهم جميع الناس يعتبرون ماذا آثمين لانهم تركوا فرض كفايه وإذا تركوا فرض كفايه حينئذ نقول ما لا يتم فرض الكفايه الا به فهو فرض كفايه فهو داخل فيه ليس من قبيل الواجب الذي يكون من قبيل ماذا ما يترتب الواجب على وسيلته فتجب الوسيله لوجوب ذلك الواجب قال ويكون الواجب منه القدر الموصى اليه دون المسائل التي فضله لا يفتقر معرفه الخطاب وفهم اليه فلا يطلق القول بان علم العربيه واجب على الإطلاق والصواب أننا نطلق ذلك ونخالف رحمه الله تعالى ورفع الله قدره في الفردوس الاعلى اذ الكثير منه ومما سائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وهذا هذه دعوه وتحتاج إلى دليل كون الكثير من مما تعرض له النحات أو الصرفيون أو البيانيون لا يتوقف عليه فهم الكتاب والسنه هذه مجرد دعوى يعني نحتاج الى إثبات يدل على على ذلك فان لم ياتي فهو في الهواء قال وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منهم يجب معرفته دون المسائل المقرره والامحاث التي هي فضله فكيف يقال ان والقول هنا كالقول السابق فكيف يقال إن تعلمها واجب والصواب انها واجبه ولا اشكال في ذلك ولم أقف على احد إن ينازع في هذا المساله الا ابن قيم في هذا الموضع ولذلك نمد من بيانه قالوا بالجملة فالمطلوب الواجب من العابد من العلوم والاعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك شيء واجبا وجوبا واسعا يعني لا فرض كفايه ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الاشخاص والازمان والالسن والاذهان فليس لذلك حد مقدر والله عالم تا كلام رحمه الله تعالى من من المفتاح اذا الحاصل نرجع إلى ما بدانا به حكم المسألة أن العلم علم الشريعه منه فرض عين ومنه فرض كفايه وما زاد على ذلك فهو نفل وفرض العين هو الذي لا يسع مسلما جهله مما يتعلق بباب المعتقد ومما يتعلق بباب العبادات ايجادا وكفا فدخلت المحرمات ودخلت اعمال القلوب وال النوع الثاني ما يكون من فروض الكفايات بمعنى انه يخاطب به عموم الناس فان قام به بعضهم فهنا يذ عن عن الباقين وإلا أثن الجميع ومن ذلك العلوم الدنيويه ومن ذلك العلوم التي يتوقف عليها فهم الشريعة كعلم لسان العرب واصول الفقه فانهما من فروض الكفايه عند عامه أهل العلم قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يتعلق بالعلم الذي ينبغي طلبه واشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل فقال إذا نهيتكم عن شيء فالتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثم يشتغل بالتصنيق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من من الاوامر ليجمع بين العلم والعمل كما هو كما هو هدي سلف قال واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره ولذلك دائما نقول لا ينبغي لطالب العلم أن يتخصص في علوم الاهله هذا محروم وإنما إذا راد أن يتخصص ولو بالتخصص بدع المعاصر إنما يتخصص في المقاصد وأما علوم الالف فهذه غاياتها مدركه يعني نهايتها يستطيع طالب علما يحصله في سنتين و43 اجتهد واعتكف على على ذلك وأما علوم المقاصد تفسير والحديث والفقه هذه يحتاج الى عمر تجل سعه الزمن وانما ياخذ حاجته من لسان العرب وياخذ حاجته من أصول الفقه ويقدر له قدرا معينا من هذين العلمين لانه لو ترك له الحبل على الغالب لما خرج عنه يعني هذان العلمان فيهما شيء من العقل فإذا استرسل مع الفوائد وإلى والاخري يخرج عن المقصود وإنما يعرف ما هو المقصود ويركز على كتب معينه ثم بعد ذلك يتفرغ لي لعلم الشريعة ولذلك قال وتكون همته مصروفه بالكليه الى ذلك لا الى غيره يعني علم الشريعه والعمل بذلك وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنه فاما إن كانت همته فاما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الامر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع يعني إذا اشغل نفسه ليس المراد انه قد يفرض بعض المسائل على قلة وقد يحتاجها ولو في المستقبل القريب هذا لا اشكال فيه لكن اذا صرف ذهنه دائما لا ياتي بذهنه الا المسائل البعيده طيب ولو ولو ولو يجلس السنين وهو ماذا ولو ولو لو, لو اين اين نذهب بها هذا يحتاج الى ماذا يحتاج العمر آخر حتى يتعلم الاصل الأول الشريعة ثم نتعلم ما يمكن أن نقع في المستقبل انت تعلم ماذا تطلب علم ما ستعمله ستقع فيه واما العلم الذي سيأتي في المستقبل ليس من شانك له أهله ينبتون في ذلك الزمان ويتعلمون تلك المسائل فيلتهدون فيها وأما انت فاشتغل بما انت فيه هذا العصر كذا عليه السلف الصالح قال فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الامر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا من يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الامر لانه صرف همة اذا تشتتت وقد سال رجل ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن الحجم سلام الحجر سلام الحجر فقال له رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه ويقبله الحجر الاسود يسلمه ويقبله واضح النص واضح النص لا يحتاج الى اجتهاد يسلمه اذا استلام الحجر وتقبيله من السنه فقال له الرجل ا إن ان غلبت عليه ا رايت ان زحمت وقال له ابن عمر اجعل ا باليمن لا تجعلها هنا هنا شرع إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعل رايته هذا في كيس اجعلها في بيتك في عقلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمه ويقبله اذا هذا هو العلم هذا هو العلم ان استطعت فبها ونعمه فقبل ووسلم و... وان لم تستطع فاسكت ومراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الا يكون لك همن الا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مراده تعليم هذا السائل إذا قيل لك هذه السنه اعمل بها ارايت رايت هكذا تعترض على السنه لا ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعثره قبل وقوعه فانه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل سؤال عن الدين إنما يحمد إذا كنت تسأل لتعمل هذا الاصرف الشرع اما تسال هكذا لمجرد العلم والتفكر هذا ليس محمودا ليس محمودا لذلك أنت بطالب علم اذا سال يظن أنه يطلب علما لا ليس كل سؤال يكون علما لان هذا السؤال هل ستعمل به جواب لا للذهن فقط اذا ليس من العلم المحمود وإذا لم يكن من العلم محمود اذا لم يكن من العلم الذي هو طاعه لن تثاب هذا إن سلم من نيه هنا او هناك فإذا كان كذلك والسؤال بعض العلم والعلم قد يكون مبني على السؤال لكن تسال عن ماذا عن علم تعمل به واما عن علم تجادل وتخاصم وتفرض افتراضات نحو ذلك هذا ليس بعلم لانه لا ينبني عليه عمله ولذلك قال ابن رجب هنا في كلام سبق الإشارة إليه فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم من عطف الخاص على العام انما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال فإذا لم يكن للعمل حينئذ ثم نوايا تختلف من شخص إلى شخص فالضابط في السؤال الحسن والسؤال المحمود هو أن يسال من اجل أن يعمل وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان فقال له عمر رضي الله تعالى عنه متى ذلك يا علي قال إذا تفقهها لغير الدين يعني طلب علم الفقه بالمعنى الاعام لغير الدين يعني لغير العمل وانما هكذا للجدال والمراء وتعلم لغير العمل ولتمست الدنيا لغير الآخرة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر قال ومتى ذلك قال إذا قلت أمناءكم وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت قراءكم وتفقه لغير الدين والتومست الدنيا بعمل الاخر هلذا ماذا حصلت الفتنه خرجه مع عبد الرزاق في كتابه قال ولهذا المعنى كان كثير من الصحابه والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك هذا العصل قال عمر بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسالون عن عما لم يكن فان لنا فيما كان شغلا يعني ما وقع فيه الشغل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسالوا عما لم يكن فاني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن وكان زيد بن ثابت اذا سئل عن الشيء يقول كان هذا يعني حصل فان قالوا لا قال دعوه حتى يكون فإذا كان فاسال عنه فاسال اسال وقال رحم الله تعالى كذلك وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما ومن اتباع أهل الحديث من سد من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقهاء اهل الراي من توسع توسع هذا المذموم وأما اذا حصل بعض المسائل فلا اشكال ومن فقهاء اهل الراي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغل بتكلف الجواب عن ذلك وكثرت الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوه والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبه وطلب العلو والمباهه وصرف وجوه الناس لانما قل السؤال عنه قل ان توجد نيه صحيحه معه يعني اذا قل السؤال فاينن قل ان تولى نيه صحيحه معها لا سيما كان في في الحلقات ونحوها ويقتني ذلك كثيرا بنية المغالبه وطلب العلو والمجاهاه وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنه على قبحه وتحريمه واما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابه والتابعين لهم بإحسان في انواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهدي والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقه الإمام احمد ومن وافقه من علماء الحديث الرباني وهذا إنما يذكر لا ليبتدي به طالب العلم ليس المراد ان طالب العلم يبدا يبحث عن اقوال الصحابه اذا لن تصل إلى النتيجه البتة وإنما تسلك مسالك العلم ثم إذا تفقهت وتمكنت حينئذ لنكن همك العاصم هو النظر في الدلاله دلاله الكتاب والسنه وما عليه الصحابه هذا المراد وليس المراد طالب العلم يبدا اول ما يبدا ياخذ ايت الاحكام وحديث الاحكام كما يقول بعض جهالا وثم بعد ذلك ينظر في اقوال الصحابه ثم ياتي الى التابعين واتباع التابعين هذا لا يمكن ان نقع من طالب العلم المبتدئ هذا لا يمكن ولو, ولو شرح العلم بهذه الطريقه لما فهمه واحد لماذا اولا لأن الأقوال يحتاج الى جمع في مضان في محل واحد وهذا لم يكن موجودا الا في النزل قليل ثانيا الأقوال في الغالب قول الصحابه ليست مقترنه بادلتها هي لها أدلة قطعا لكنها ليست مقترنه يقول حرم التحريم كذا نقل عن ابن عباس ولذلك عادت العلم على هذا يذكر القول التحريم ثم يقول ونقل عن ابن عمر وابن عباس الى ولا يقول استدل ابن عباس بكذا وابن عمر كذا وانم هذه مولدة متاخره قد نقل بعضه ببادلتها لكن ليسوا الكثير فالمقصود هنا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ليس أن الطالب يبدأ بذلك وكل ما يوصى به طلاب العلم بهذه الطريقه بكون هي طريقة عن الحديث وما الى كما يقال الآن اهل الحديث هذا تضليل وتلبيس وتدليس على الامه لانه إذا سلك هذا المسلك فلن يخرج طالب علم فضلا عن أن يكون فقيها وإنما يردد ما ردده الأوائل. لا سيما أن بعض الجهله المنتسبين إلى الحديث يزهد في اللغة وأصول الفقه اذا كيف يفهم كلام السابقين كيف يضبطه فلن يخرج عندنا طالب علم البتة انما يخرج ماذا يحفظ كلام اهل العلم و بين من يحفظ كلام اهل العلم الصحابه أو من بعده وبين من يفقه كلام اهل العلم مرتبتان بينهما كما بين السماء والأرض مقصودا أن كلام الحافظ ابن حجر ابن برجم رحمه الله تعالى ليس المقصود به أن يبتدئ طالب العلم به بذلك فلو حسن في زمن الإمام أحمد لا يحسن في هذا الزمان هي أن الفرق بين مرحلتين واضح بين فلكل مقام مقال ولذلك ليس عندنا طريقه في الطلب والتحصيل هي متبعه الا على جهه الاجمال محاوله زج طلبة العلم بحذافير المناهج السابقه هذا كذلك من الخطأ البين بمعنى أن ثم فروقا بين الزمانين قطعا وثمه فروقا بين الأشخاص بين الزمانين يعني الزمن السابق والزمن اللاحق سواء كان ما يتعلق بالمعلم أو ما يتعلق بالطالب نفسه أو بالعلوم وانشغال الطلبة ونحو ذلك وانشغال المعلم كذلك هذه كلها تختلف من زمان إلى زمان فتم احكام عرفيه واداب عرفيه كتبها أهل العلم وسياتينا التنبيه على بعض انه لا يسلم له وان سلم في ذلك الزمان وأما الاداب الشرعيه هذه مقبولة على العين والرا يعني جاء بها الشرع فالادب الذي جاء به نص من ايه او هذا إلى أن تقوم الساعه وامم الادب الذي كتبه اهل العلم وسحبوه في ذلك الزمان لا يلزم أن يكون مضطردا في في كل زمان فانتبه لي هذا الامر فما ذكره مرجب رحمه الله لا يستقيم مع كل زمان وان استقام مع ذلك الزمان فارقم بين ام احمد يسمع فيحفظ الزوري يسمع فيحفظ من الذي يسمع فيحفظ الآن يجلس وحده اشر ويحفظ كتاب واحد وهؤلاء اقوام اذا سمعوا يمر بالسوق يضع اصبعيه في اذنه الا يحفظ شيئا من كلام الناس ويبقى الدهر كله سنه وسنتين لم يخط بشيء بيده يعني ما ما احتاج ذلك وانما يحفظه يسمع البخاري يحضر المجلس ثم يمليه ما سمعه من الشئ هذا موجود الان هذا غير موجود فحينئذ المطالبه اول جعل هذه منهجية ينبغي اعتمادها هذا لا لا يستقيم البت ولا نعرف انه يصدر من اهل العلم وانما نبتت نبتته ممن يزعمون اهل الحديث الاخرين فاي حصون الطلاب على هذا المنهج وليس بصواب ليس به بصواب قال رحمه الله تعالى وهذا هو طريقه الإمام أحمد ومن وفق من علماء الحديث الربانيين قال ومعرفه وفي معرفه هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدان يعني يورث فاعل والتجادل فاعله اذا حصل يورث ماذا التجادل فيه الخصومات فالتجادل يورث الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال وكان الامام احمد كثيرا يسال عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة وهو كذلك فدل ذلك على انه ما يمكن أن يقع عادة وهو مستثنى واما ما بعد عقلا ان يقع فهذا لا ينبغي أن يكون الاتساع فيه والاشتغال به على جهه الافراط ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين